مثقل أنا بالمشاعر أجدها بداخلي تزدحم متجانسة هي ومتنافرة ومتباينة بعضها ومتناقضة يسودها أحيانا شعور واحد وتتعارك فيما بينها أوقاتها لذا فالضحية غالبا مزاجي وقد يغنم في مرات قليلة عجيب ذلك القلب يضخ الدم في أجسادنا كبستاني يروي حقله يفعل ذلك دون كلل ويراوح في أحاسيسنا فترة وفترة تماما مثل قاص ماهر ينقلنا بين صور متنوعة يكرر ذلك من غير ملل كم تبهرني بحق تلك المضغة؟ يا ترى كم يكتنز الجنان في داخله من أمان وإلامه يعيش بأحلام معمرة وأخرى موؤودة وكيف لهذا المعجز أن يرضخ لفكرة أو مجرد نزوة؟ إنني بحق أتساءل ومن سلوكه أتعجب وانظر مثلا لسلمه مع شقيقه العقل والذي لا يدوم طويلاً حتى تقرع طبول حربهما مع أنه يدرك جيداً أن أخاه أعقل منه أحكم لكنه رغم ذلك يقدم على ما يدرك أنه فيه الخاسر الأكبر لما كنت صغيراً وكلنا كنا كذلك كان الفؤاد يعمر براءة وطهرا، وطرزها هنا ما شئت من معان جميلة تقطن دور الطفولة ولم يكن لأي كدر أن يظهر وحتى لو فعل فسريعا ما سيرتحل ثم كبرنا فتلوثنا حقا أننا فعلنا والشيء إذ ما يفارقه الطهر ينجس أعلم يقينا لا مراء فيه ولا جدال أن مرحلة الصبا تسيطر على ذاكرتي وتأسر قلبي من حيث أدري أو لا أفعل أدرك ذلك وأعتقده وأدري لما محبوبتي تسيطر وعن سبب أنني لها منقاد مستسلم فاستر يا سادة موجز ومختزل بأن مشاعرنا وقت ذاك بين حب وصدق فلا كره ولا كذب وإن زارا فلن يمكث إلا وسيغادرا جميلة هي الدنيا وزخرفها مبهج وآسر لكن ليتها قد خلت من الشيطان وأعوانه ومن الموت وسكراته لعم الخير ودام الود وعمرنا فلم نذق مرارة الفقد ما بالي هل جننت؟ أم بدأت أهدي؟ مهلا وتحنن يا قل وهدأ فتريث واستكن فما تحلم به يدعى بجنة الخلد وعش واقعك وقد هرمت وتشبعت تجربة متذكرا أنك قد كبرت فما عدت طفلا وفردت فيما مضى وما أحسنت تصنع أم تراكى ظننت أنك ستجني من الشوك عنبا إن توهمت ذلك فصدقا أنك ما عقلت أبدا وهنا حل الهدوء ولزيمه السكون خلا نبضات متسارعة تدل على الحياة وصار السؤال مسموعا وإن لم ينطق به أحد كيف لي أن أعود نقيا؟ وقد تدنست كثيرا مليا وحتى ظل مخدوعا غبيا هل أبدأ من فوري كأنني خلقت الآن فأحسن الظن بهم وعليهم وزر نواياهم أو أعمل لآخرتي كأنني أبعث غدا بحر شتات فكر